صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين كفروا اسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعلكم تطلبون فلنذيقنا الذين كفروا عذابا شديدا ولا نجزيهم ولا نجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِ إِن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 ومن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن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 من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر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 خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة مَا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَأْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِالرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِن بكل ذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى الذين لا يؤمنون في اذانهم وقن وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. الله أكبر